Gracias. سلم <تصفيق> علي ياك يا محبوبي على مشيك يا محبوبي حلفوني ليني حلفوني وبنقول الله يا يبليك سياري, يبليك سياري, يبليك سياري ¡Gracias!